بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقران مبين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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ أَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ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 وَلا قَدْج عَلنَّ فيِي السَّمائِبُجَم وَزَيَّ غَ ظِرين وَحَفِعناَاخَ مِن كلُلِّ شَيطانِ الرجين إِللاا مَن ْتَرَقَ السَّم فَأَتْبعَهُ شِهابُم وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ مِمَّا لَسْتُمْ لَهُ بَرَّازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فِأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم مجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَجَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ ها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذْخَنُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ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 إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط للمرسلون قال إن قَوْمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَانْضُحْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قَطْعٌ نُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ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 ل العمركَائكم لَ فيِي سَكْرَةِهِم يعامَمُون فَخَذَتُ مُ الصَّيحَة مُشْقين فَجَعلنَا عََهَا سَافِلَهَا وَأَمطرَرناَا عَلَيهِم حجارََةً مِ سِجيل إِ فِي ذَلِكَ لآيات للِمُتَوّمِين. وَإِ غَا لَ بِسَبِلٍ مُقم إِ فِي ذَلِكَ لآيَةً للِمُؤمِنين وَإِن كََ أَصْحَافُ الْأَكَةَِ ظَالِمين فَ تَقَمنَّ مِنهُم مَا لَ بِئِمَا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 وكان النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيظين فوربك لنسألنهم أجمعين اَمَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إن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 وا ربك حتى ياتيك اليقين